الوجه الثاني يبدأ حالا البيت الثالث والعشرون مطر أبوك أبو أهلة وائل ملأ البسيطة عدة وعديدة أي أبوك كأنه أبو أهلة في شرفهم البيت الرابع والعشرون اكفاءه اتلد الرجال وانما ولد الحتوف اساودا واسودا يقول الرجال اتلد رجالا مثلها وجعل رهط المنضوح حتوفا يلدون اساودا واسودا وهذا فن من المدح خص به هؤلاء الناس دون غيرهم لانه جعلهم حتوفا وانما يريد انهم حتوف الاعداء دون غيرهم حاشيه قال ابن المستوفى وفي, وفي نسخة ولد الحتوف بنصب الفاء الحتوفة ويعود الضمير في ولد الهاء في اكفائه ونصبه بالمفعول له وابدل اساود واسود منه وهي رواية سين انتهت الحاشية البيت الخامس والعشرون ربدا ومأسدة على اكتادها لبد تخال فلي لهن لبود وقوله ربدا جعله بدلا من اساو لان الاربد من صفة الحية لا من صفة الاسد حاشية فصر الصلي الربدا بالدواهي قال اي هم دواه وهم مأسدة وفضاء ربا بمأسدة وفيها يخال فليلهن انتهت الحاشية ومأسدة اراد بها جماعة الاسد وحقيقتها ان تكون الموضع الذي فيه الاسد كما يقال ارض مسبعة اي ذات سباع ثم جعل ساكن الموضع يسمى باسمه حاشية قال الخار زنجي المأسدة أراد الأسود كما يقال مشيخه للشيوخ انتهت الحاشية والفليل الشعر المجتمع واحدته فليلة البيت السادس والعشرون ورثوا القبوة والحضوض فأصبحوا جمعوا جدودا في العلا وجدودا والجدود الأولى أباء الأباء والثاني الحظوظ قاف يقول حصل لهؤلاء القوم وراثة شرف النسب ومساعدة القدر فأصبحوا قد جمعوا آباء أشرافا وحظوظا ضخاما البيت السابع والعشرون وقر النفوس إذا كواكب قعضب أردينا اثريت الوغى المريدة صاد قعضب رجل كان يعمل الاسنة في الجاهلية وقد ذكره امرؤ القيس في شعره حاشية تكملة الكلام من شرح الصلي قال امرؤ القيس واوتاده ماذية وعماده ردنية فيها اسنة قعضبه ولم يدر قوم كانوا يدعون العلوم ولا يرضون احدا فرووا اذا الكواكب اقصدت انتهت الحاشية البيت الثامن والعشرون زهرا اذا طلعت على حجب الكلة نحست وان غابت تكون سعودة شرح البيتين السابع والعشرين والثامن والعشرين المرزوقي الوقر جمع وقور وصفهم بالرزانة وسكون الجأش في الحرب واراد بكواكب قعضب الاسنة تهلك بهم الحرب وشياطينها والزهر البيض تلمع اذا طلعت على الاكباد والكلاء ثم لم تنفذ فيها فقد لاقت نحسا لانها قد اخطأت وان نفذت فيها وغابت فقد لاقت سعدا لانها اصابت حاشية قال الخار في ضاء هذه الاسنة التي كأنها كواكب زهر اذا باشرت الكل في حجبها من الخوف وطلعت عليها واصابتها صارت نحسا عليها وان غابت عنها ولم تصبها فهي سعد لها انتهت الحاشية البيت التاسع والعشرون ما ان ترى الا رئيسا مقصدا تحت العجاج وعاملا مقصودا قاف يصف المعركة والمقصد المقتول رماه فاقصده اذا قتله مكانه والمقصود المكسور والعامل من الرمح ما دون السنان بقدر ذراع يقول لا ترى في هذا المزدحم الا رئيسا مقتولا ترك تحت غبار الحرب ورمحا مكسورا ترك في المطعون ويحمد من الطعن ما يكسر له الرمح حاشيه قال المرزوقي في كتابه ويسمى الإجرار قال اجره الرمح ولا تهاله انتهت الحاشية ويروى ما ان ترى الا بئيس حاشية البئيس الشجاع كما ذكره المرزوقي انتهت الحاشية البيت الثلاثون فزعوا الى الحلق المضاعف وارتدوا فيها حديدا في الشؤون حديدا هو مثل قوله لظننت عودك عودا لان هذا الجوهر الذي يسمى الحديد انما قيل له ذلك لحدته وقد يجوز ان يجعل الحديد الاول من الامتناع والثاني من المضاء والحلق المضاعف الضروع البيت الحادي والثلاثون ومشوا امام ابي يزيد وخلفه مشيا يهد الراسيات وئيدا ابو يزيد كنية خالد بن يزيد والوئيد الذي يسمع له صوت لثقله البيت الثاني والثلاثون يغشون اسفحهم مذانب طعنة سيح حاشية سين سفحا وبها مشها رواية الاصف وفي ضاء ويروى سححا اي صبا انتات الحاشية واشنع ضربة اخدودة يغشون اسفحهم مذانب طعنة سيح واشنع ضربة اخدودة قاف اراد ان قومه يغشون هذا الممدوح وهو اصبهم مسائل طعنة اي اوسعهم طعنة وجعل للطعنة مسائل لكثرة خروج الدم منه والسيح الماء الذي يجري على وجه الارض وتخفض سيح بجعله صفة للطعنة وان شئت نصبته على تقدير يسيح سيحا والاحسن خفض ضربه لانه عطفه على قوله اسفحهم فوجب ان يكون على تقدير قولك وأشنعهم ضربة ولا يمكن ذلك إلا في المعنى والنصب جائز ولكن هذا الوجه أبين وأحسن وإنما قبح النصب لأجل حذف المضاف كما قبح في قولك مررت بأشرف القوم وأحسن وجه وأنت تريد وأحسنهم وجه حاشية في ضاء قال بعضهم أسفح رجل منهم كان يحارب خالد ابن يزيد فقتل وقال ابن المستوفى وتوجيه قول من قال اسفح رجل منهم ان يروى يغشون اسفحهم مذاء بطعنة فينصب اسفحهم مفعولا اول ومذان بطعنة مفعولا ثانية والجر في ضربة مع هذه الرواية اولى من النصب وفي كتاب الصلي وكذلك في ضاء نقل عنه لم يعرف ابو مالك هذا البيت انتهت الحاشية البيت الثالث والثلاثون ما ان طرى الاحساب بيضا وضحا الا بحيث طرى المنايا سودا عين اي لم يصبر في معركة الابطال لم يذكر البيت الرابع والثلاثون لبس قال ابن المستوفى ألف الشج... في نسخة ألف الشجاعة وقال وهي أجود من لبساء لقوله نشوغا ولدودا وقال والنشوغ بالعين والغين معا دواء يتجرعه الصبي جرعة بعد جرعة واللدود دواء يصب في أحد شقه الفم وقال الخار زنجي في ضاء النشوغ الوجور في الفم كله واللدود في احد شقة الفم انتهت الحاشية لبس الشجاعة انها كانت له قدما نشوغا في الصبا ولدودا والنشوغ مثل الصعوط نشغف الصبية نشغا البيت الخامس والثلاثون بأسا قبيليا وبأس تكرم جم حاش يسين وضاء جشم قاف جشما وقال ابن المستوفى فمن نصب جعله صفة بأس ومن جر جعله صفة تكرم ومعناه ما يتجشم اي يتكلف انتهت الحاشية وبأس قريحة مولودة بأسا قبيليا وبأس تكرم جم وبأس قريحة مولودة قاف يقول اجتمع فيه البأس من وجوه فمنهما ورثه عن قبيلته وذويه لأنهم شجعان ومنهما يتكلفه ليزداد عن الذكر به كرم ومنهما هو طبع منه وقريحة ولد معه ونشأ فيه وأصل القريحة أول ما يخرج من البئر إذا حفرت وقريحة كل شيء أوله البيت السادس والثلاثون وإذا رأيت أبا يزيد في ندا ووغن حاشية س وميم في وغن وندا انتات الحاشية ومبدأ غارة ومعيدة وإذا رأيت أبا يزيد في ندا ووغن ومبدأ غارة ومعيدة البيت السابع والثلاثون يقري حاشية سين وضاء يعطي وفيضاء وهاء سين رواية الأصل تاتي الحاشية يقري مرجيه مشاشة ماله وشبل أسنة ثغرة ووريدة المشاشة العظم الذي يمكن مضغه وربما أكل ويجوز أن يعني بالمشاشة ما على العظم الممتش من اللحم وإنما عنا أنه يبالغ في العطية فيمكنه من ماله حتى يمتشه حاشي في ضاء قال الخار زنجي الثغرة الثغرة النحر والوريد حبل العاتق وشبل أسنة حدها يقول يعطي آمليه خيار مالك وأعداءه شبأ سنته في ثغورهم انتهت الحاشية البيت الثامن والثلاثون ايقنت ان من السماح شجاعة تدني وان من الشجاعة جودا المرزقي يقول إي يتسخى في الحرب بنفسه ويتبذلها للسلاح ولا يصونها فإن حضرته الزوار والعفاه فإنه يتندى بأمواله عليهم ويبذلها ولا يظن بها فمن تأمل حالتيه علم التناسب بين السماح والشجاعة إذ كان لا تسخو نفسه إلا بشجاعته ولا يشجع إلا بعد أن يسخو بنفسه وقد بين هذا فيما قبل حاشية قال ابن المستوفى وإلى هذا المعنى ذهب ابن الرمي في قوله وما في الأرض أكرم من شجاع وإن أعطى القليل من النوال وذاك لأنه يعطيك مما تفيء عليه أطراف العوالي شرى دمه به حتى إذا ما حواه حوا به حمد الرجال وقال أبو الفتحة ما أحسن ما ساند أبو تمام ألفاظ بيته وأقام وزنه بقوله تدنى وهي حشو البيت إلا أنها في غاية الظرف وهذه طريق الحذاق بهذه الصناعة وقل من يعرفها فأما مدعيها فكثير ولذلك جهل قدر المبرز النحرير ثم قال ابن المستوفى وقد بين هذا المعنى مسلم بن الوليد حيث يقول يجود بالنفس اذ ظن الجواد بها والجود بالنفس اقصى غاية الجود تات الحاشية فقال واذا رأيت ابا يزيد في ندن ووغن الى نهاية البيت البيت التاسع والثلاثون واذا صرحت الطرف حول قبابه حاشية سين وضاء فنائه وذكر الضاء رواية الأصل انتهت الحاشية لم تلق إلا نعمة وحسود. أي نعمة أفضل بها على ولي من أوليائه حاشية قال ابن المستوفى قوله على ولي من أوليائه غير محمود في المتح إنما المحمود أن يعطي الجواد من كان وليه او لم يكن وليه ما عدا اعداءه فاذا فعل ذلك استوى الناس في عطائه غير اعدائه وهذا هو الغاية في الجود وقال ابو تمام في موضع اخر لن ينال العلا خصوصا من الاقوام من لم تكن يداه عموما وزاد البحتري فاحسن وأنفق في العلياء حتى حسبته من الدهر يعطي أو من الدهر ينفق عطاء كضوء الشمس عم فمغرب يكون سواه في سناه ومشرقه وهذا باب واسع جدا يطول ذكره وقال أبو تمام فنول حتى لم يجد من يني له فنول حتى لم يجد من يني له وحارب حتى لم يجد من يحاربه وقال علي بن جبله اعطيت حتى لم تجد لك سائلا وبدأت اذ قطع العفات سؤالها واخذه البحتري فقال جاد حتى افنى السؤال فلما باد من السؤال جاد ابتداء انتهت الحاشيه البيت الاربعون ومكارما عتق النجار تليدة ان كان هضب عمايتين تليدة عماية جبل وربما سنوه فقالوا عمايتان كما يقولون مرة ابان ومرة ابانان قال الشاعر لو ان هضب عمايتين ويزبل سمع حديثك أنزل الأوعال حاشي البيت لجرير كما في الديوان صفحة أربعمائة وخمسين ونقاء الجرير والأخطل صفحة سبع والرواية فيهما لو أن عصم مايتين ويذبل سمعت حديثك أنزل الأوعال وانظر معجم ما استعجم للبكري ومعجم البلدان لياقوت مادة عماية انتهت الحاشية يقول مكارمكم تليدة قديمة ان كان هذا الجبل قديما تليدة فاستعار التليدة للهض وانما هو في المال اذ كان مشتقا من الولادة في الاصل ثم صرفوا منه الفعل فقالوا تالدة فهو تالد وهذا مثل قولهم إن كان في الدنيا كريم فأنت كريم البيت الحادي والأربعون ومتى حللت به أنا لك جهده ووجدت بعد الجهد فيه مزيد البيت الثاني والأربعون متوقد منه الزمان وربما كان الزمان بآخرين بليدا يقول يولي ويعزل ويعطي ويحرم فهذا توقده وأما بلدته فألا تكون عنه هذه الأمور فيكون كالبليد الذي لا حراك به ويكون متحيرا فيما يدفع إليه حاشية في ضاء وفي حاشية أي الزمان حذر منه وربما كان الزمان بآخرين بليدا لأنه كان لا يحفل بهم علما بقلة غنائهم انتهت الحاشية البيت الثالث والاربعون أبقى يزيد ومزيد وأبوهما وأبوه ركنك حاشية ضطا ركنا انتهت الحاشية في الفخار شديد البيت الرابع والاربعون سلفوا يرون الذكر عقبا صالحا ومضوا يعدون الثناء خلودا البيت الخامس والاربعون ان القوافية والمساعية لم تزل مثل النظام اذا اصاب فريدا حاشية يبدأ بعد هذا البيت خرم في نسخة باء انتات الحاشية صاد يقول القواف نظام يتم بشرف هذا الممدوح فيكون كالفريد لهذا النظام البيت السالس والاربعون هي جوهر نثر فان ألفته بالشعر صار قلائدا وعقودا صاد اي كرم هؤلاء جوهر, جوهر نثر حتى ينظمه الشعر ويحصيه فيتحلى به الممدوع البيت السابع والاربعون في كل معطرك وكل مقامة يأخذن منه ذمة وعهودا صاد يقول اذا ذكرت المكارم في المجالس ومواضع الحرب التجأت الى ما نظمه الشعر منها فكأن ما تأخذ منها ذمة وعهدا بإحصائه إياها البيت الثامن والأربعون فإذا القصائد لم تكن خفراءها حاشية سين عقلا لها تات الحاشية لم ترد منها مشهدا مشهودا صاد يقول هذه الجواهر والمكرمات إذا لم تحفظها القصائد كما تحفظ الخفراء لم تشع ولم تشتهر البيت التاسع والاربعون من اجل ذلك كانت العرب الالى يدعون هذا سؤددا محدودا الالى يريد الاولى فقال با صاد اي من اجل ذلك كانوا يقولون فلان محدود السؤد اي لم يكثر مدح لأنه يكون مخصورا على كماله إذا لم يقل فيه شعر البيت الخمسون وتند عندهم العلا إلا علا جعلت لها مرر القصيد قيودا حاش القريض انتهت الحاشية القصيدة الحادية والأربعون وقال يمدحه حاشية يبدأ من هنا خرم في نسخة باء ونون انتهت الحاشية البيت الأول ما لكثيب الحمى إلى عقده ما بال جرعائه إلى جرده الأول من المنسرح والقافية متراكب يقال عقد الرمل وعقده وهو ما يعقد منه والذين يسكنون نجدا ونحوها يقولون عقد الرمل قال الشاعر أتذكر أم تنسى ليالينا التي بعقد اللوى سقيا لهن لياليا والجرعاء أرض فيها رمل حاشية قال الصوري الجرعاء من حضر من معظم الرمل إلى الوادي انتات الحاشية وقوله بجرده إذا فتحت الراء احتمل وجهي أحدهما أن يكون اسم وضع بعينه وهو الذي ذكره النابغة في قوله كالغزلان بالجرد حاشيه بيت النابغة هو والراكضات ذيود الريت فانقها برد الهواجر كالغزلان بالجرد مختار الشر الجهلي الجزء الأول صفحة مئة واثنتين وخمسين انتهت الحاشية والآخر أن يكون المصدر من قولهم مكان جرد إذا لم يكن فيه نبات ومن روى جرده بكسر الراء فهو من المكان الجرد البيت الثاني ما خطبه ما دهاه ما غاله حاشية ما باله ما غاله وروا أبو يحيى عاله بالعين غير المعجمة وذكر أنها الصحيح من الرواية وقال لا يقدم الأيصر على الأكثر لأن قولك غاله بالغين المعجمة ناقض لقولك ما دهاه وما خطبه إذ ليس بعد أن غالته غول خطب أجل منه وأفضع فلا يقدم ما هو أيصر منه عليه على أن هذه المواضع التي ذكرها باقية لم تغلها غائله وإنما نكرها إليه زوال أهلها عنها والدليل على حقيقة ذلك قوله ما ناله في الحسان من خرده أي أي شيء ألم به فأزال بهأه لمكان هؤلاء فيه وقال ابن المستوفى في الرد عليه الظاهر ان يقدم ما هو يسير على ما هو كثير فيقال ما لفلان متألم ما له محموم وقوله على ان هذه المواضع باقية لم تغلها غائلة يحتمل ان يكون الامر بضده وانها دراسة لم يبقى الا رسومها وهذه الطريقة التي بنوا عليها أشعارهم فشبهوا آثار الضيار بالخط وذكروا أنها لم يقف منها إلا الوتد والأثافي إلى سوى ذلك مما هو مشهور ولهذا كرر أبو تمام السؤال عن حال الكثيب بما ذكره تعجبا من سرعة بلاه وهذا أيضا مذكور في أشعارهم انتهت الحاشية ما خطبه ما دهاه ما غاله ما ناله في الحسان من خرده في الحسان اي في مفارقة الحسان يستنكر حاله لتغير حاله عما كان عهد عليه البيت الثالث السالبات امرأا عزيمته حاشية هاسين صريمته انتهت الحاشية بالسحر والنافثات في عقده السالبات بدل من خرده قاف وعزيمته في النسك وغيره من الأشياء الصادة عن اللهو والصبا وبالسحر أي بكلامهن اللطيف وظرفهن البارع وحسنهن الدقيق وفي عقده أي في عقد حلمه البيت الرابع لبسنا ظلين ظل أمن من الدهر وظلا من لهوه ودده حاشية سين من عيشه ودده وبهامشها رواية الأصل انتات الحاشية أي هن من بنات الملوك آمنات من حوادث الظهر متنعمات متوفرات على اللهو واللعب فقد جمعنا ظل الأمن وظل اللهو وغيرهن قل ما يجمعهما إذ ليس كل آمن مشتغلا باللهو ولا كل مشتغلا باللهو آمنا من الظهر وجعل للأمن ظلا لأنه يحجز صاحبه من الخوف وللهو ظلا لأنه يحجزه عن الحزن وإذا جعل اللدد في معنى اللهو فهو من نحو قوله وألف قولها كذبا ومينا وإذا جعل على خلاف الباطل جاز أن يحمل على خلاف اللحو جاز أن يحمل على خلاف اللهو وفي دد لغات دد مثل ذمم وددا مثل رحن وددا مثل شطن تكون نونه أصلي ولو سميت رجلا بدد ثم صغرته قلت على قول من قال ددا ددي ومن قال ددا ددين ومن قال دد رده إلى أحد الوجهين لأن التصغير لا يطع الا على ثلاثي فيجب ان يرد الثنائي الى الاصلال البيت الخامس فهن يخبرن عن بلهنية العيش ويسألن منه عن جحده اي هن لم يعرفن سوى الرغب من العيش لان هن تربين فيه فهن يخبرن الناس عنه علمهن به ويسألن عن البؤس والضرر لأنهن لا يعرفنه بلهنية العيش سعته ورغده وهو من قولهم عيش أبله إذا كان صاحبه رخي البال لا يهتم لشيء والنون واليا في بلهنية زائدتان قال الراجز يا حبذ الشرخ وعيش أبله لا المشيب والكبير الأجله ولا بمعنى لا صاحب الشيء والجحد بؤس العيش وشدته يقال عيش عيش جحد ورجل مجحد وهو الجحد أيضا قال لئن بعثت أم الحميدين رائدا لقد غنيت في غير بؤس ولا جحد حاشية البيت في اللسان مادة الجحد وقال أنشدني بعض الأعراب والرواية فيه لقد بعثت أم الحميدين مائرة انتهت الحاشية البيت السادس ورب ألمى منهن أشنب قد رشفت ما لا يذوب من برده الألمى الأصمر الشفتين يقال ضبي ألمى وضباء لمي وكنا بالبرد عن الأسنان وإنما أصل ذلك التشبيه ثم تحذف آلته وإنما يستحب صمرة الشفتين لأن ضياض الثغر به يتبين ويظهر أكثر البيت السابع قلتا ذا قلت وهي رواية الخارة قال قلت بالخفض اعجب الي على البدل من الماء انتهت الحاشية قلتا من الريق ناقع الذوب الا ان برد الاكباد في جمده اصل القلت نقرة في صخرة يجتمع فيها ماء السماء والغالب عليها التأنيف قال الشاعر لحى الله أعلى تلعة حاشية تلعة أرض مرتفعة غليظة يتردد فيها السيد ثم يدفع منها إلى تلعة أسفل منها والتلعة مجرى الماء من أعلى الوادي إلى بطن الأرض اللسان مادة تلعا انتهت الحاشية حفشت به حاشية حفشت به يقال حفشت الارض بالماء من كل جانب اسالته قبل الجانب اللسان ماده حفش انت الحاشيه وقلت اقرت ما قيس ابن عاصم لح الله اعلى تلعه حفشت به وقلت اقرت ما قيس ابن عاصم ويقال ان بعض العرب يجعل القلت البئر كثيرة الماء وقال بعضهم القلت تصغر وتكبر فربما غرق فيها الإنسان قال الراجز إن دلاتي أيما دلات قاتلها حاشيه في النوادر لأبي زيد صفحة 57 قاتلت انتات الحاشيه قاتلها وملؤها حياتي كأنها قلت من القلاتي وإنما أراد الطائي ما صغر من القلات وعنا به الفمى وأراد بالذوب الريق حاشية قال الصولي إنه أولى من أن يكون مصدر ذاب ذوبا وفي قال الخار زنجي الذوب هو العسل وقال ابن المستوفى هذا طباق لفظي ومثله أبا حبي سليما أن يبيدا وامسى حبلها خلقا جديدا انتهت الحاشية وبالجمد الاسنان والناقع المروي واراد وصف الثغر فقال هو من كثرة ريقه كالقلت والقلت مستنقع الماء والفم اذا كثر رضابه طاب كما انه اذا قل خلف وتغير ثم جعل الثغر ذائبا وجامدا وزعم ان ذائبه مرو لمن ترشفه ويريد بذلك الرضا وان جامده يبرد الكبد ويعني به الاسنان كأنه جعل الريق في الفم كالماء بالجمد على عادتهم في وصف الثغرب البارد والخصر لتردده بين الاسنان وبيضاد الثنايا وكثرة ظلمها وإذا كان كذلك فالهاء في جمده لا تعود إلى الريق بل يعود إلى القلط الذي هو كناية عن الفم وسقط قول العائب ما معنى جمد الريق إذا كان الجمد كناية عن الأسنان وهذا ظاهر حسن وليس لأحد أن يقول الجمود يستعمل فيما كان سائلا قبل. بأنهم توسعوا في استعماله واستعمال الذوب ألا تراهم يقولون في من لا يبكي عند الرزاية هو جماد الحاج قال الأعشى وكان حريث عن عطائي جامدا حاشية بيت الأعشى أتيت حريثا زائرا عن جنابة وكان حريث عن عطائي جامدا صفحة 49 انتهت الحاشية البيت الثامن كالخوط في القد والغزالة في البهجة حاشية سين والغزالة في الاشراق انتهت الحاشية وابن الغزال في غيده حاشية هنا ينتهي خرم نسختي باء ونون انتهت الحاشية الخوط في القد والغزالة في البهجة وابن الغزال في غيده والبهجة الاشراق والحسن والخوط الغصن وجمعه خيطان وكثر ذلك حتى قالوا رجل خوط اذا كان شابا قويا والغزالة من اسماء الشمس وقيل ان ذلك ان ذلك انما هو من قولهم جئته غزالة الضحى اي ارتفاعها قال ظ الرمة فاشرفت الغزالة رأس حوضي اراقبهم فما اغنى قبالا حاشية الديوان صفحة 431 وفي اللسان مادة غزل انتهت الحاشية وقال الراجز قالت له وارتفقت ألافة حاشية هذا هكذا في أمالي الزجاجي صفحة تسع وفي النوادر لأبي زيد صفحة مئة وثمان واللسان مادة غزل دعت سليم دعوة هل من فتى يسوق بالقوم غزالات الضحى فقام لاوان ولا رث القوى انتهت الحاشية يسوق بالقوم غزالات الدحى والغزال ولد الظبية وقال ها هنا وابن الغزال ليقيم الوزن والمعنى صحيح اذ كان الغزال اذ كان الغزال اذا سلم فلا بد ان يلد غزاله وهذا يدخل في باب تسميتهم الرجل طفلا وقد صار ابن 40 سنه او اكثر فيقال هذا الطفل فلان البيت التاسع وما حكاه ولا نعيم له في جيده بل حكاه في جيده يقال ظبي أجيد وظبية جيدا أي طويل الجيد ومن أنث العنق قال عنق جيدا ومن ذكره قال عنق أجيب واصطلحت الشعراء على تشبيه جيد الإنسان إذا استحسن بجيد الغزال وقد أعرب الطائي عن حقيقة ذلك لأنهم قالوا جيد كجيد الرئم يعنون في الطول لا غير ولو كان لابن آدم جيد جيد الرئم في الحقيقة لكان مثلة ومسخة وقوله ولا نعيم له اي لا كرامة له اي ما حكاه في جيده ولا كرامة له حاشية قال الامدي في معاني ابيات ابي تمام يقال لا ولا نعمة لك ولا نعيم لك انتهت الحاشية وقيل الواو في قولهم ولا نعيم له للحال اي ما حكاه ابن الغزاله في جيده ولا نعيم له على جيده شعر وعلى جيده شعر وانما حكاه في جيله اي حسن العنق وطوله البيت العاشر فالربع قد عزني على جلدي ما مح من سهله ومن جلده مح الربع إذا خلقه وأصل ذلك في الثوب أي ما مح من الربع قد غلبني على تجلدي وقوتي فجمع بين جلدي الذي هو الجلادة وجلده الذي هو الحزن وعلى هاهنا ليست بمعنى معه وإنما هي من صلة عزني لأنه يقال عزني فلان على كذا اي غلبني عليه انتهت الحاشية البيت الحادي عشر لم يبق شر حاشية قال واشك الفراق لام واشك الفراق وروت هذا وقال ابن المستوفى والاول اشبه بمذهب ابي تمام انتهت الحاشية لم يبقي شر الفراق منه سوى شريه من نؤيه ومن نواتده حاشية قال الصلي لم يروي ابو مالك هذا البيت ولم يعرفه انتهت الحاشية شريه تثنيه تث او تثنية شر فان كان قد جعله مثل قوله في اول البيت لم يبق شر الفراق فلا كلام فيه وان كان اراد بشريه تثنية شر من قولهم هذا شر من كذا فان باب افعل الذي للتفضيل يقع واحده على الاحاد والجموع والمذكرين والمؤنثين فيقال هذا افضل منك وهؤلاء افضل منك وهذان افضل من وكذلك المرأة والمرأتان والنساء وقولهم هذا شر من هذا وخير من هذا هو من باب افعل لان اصله اشر من هذا واخير الا ان الهمزة قد حذفت لكثرة الاستعمال ولكنهم لما فقدوا الهمزة جطرأوا على ادخال الهاء في خيره وشره قال الراجز تأبر يا خيرة الفسيل حاشية انشده صاحب اللسان في ابر وقال قال الراجز وذكر بيتا بعده وهو اذ ظن اهل النخل بالفحول انتهت الحاشية وانتهى الشريط الثامن عشر البقية على الشريط التاسع عشر